مشاكلها داهس مصر عارف كل حاجه عارف احوال العالم من حوالين مصر عارف ما الذي يدور في في الظاهر ومن تحت ومن وراء الكواليس مش عايزين خشب مسنده مش عايزين مومياوات مش عايزين وصوليين مش عايزين منافقين مش عايزين اعضاء بيكرهوا الاسلام مش عايزين ناس عايزه تقص الشريعه عايزه تحبس الاسلام في الجامع عايزه تبعد دين ربنا عن حياتنا مش عايزين دول عايزين اللي عندهم دين الامناء الاكفاء العدول مش عايزين عضو ياخد تاشيره الحج من المجلس ويفرقعها على عيلته مش عايزين عضو ياخد التاكشيرات من المجلس ويروح يبيعها مش عايزين عضو يصرف ملايين عشان ياخد الحصانه وبعدين يسرق ويتجر في الممنوع تعبنا يا اخواننا لا تبيعوا انفسكم لهؤلاء لا تغتروا بهؤلاء اوعى تبيع نفسك لمن يدفع لك 100 و2300 اوعى تبيع نفسك لمن يدفع لانه هيصرف 100000 او مليون او 5 مليون وبعدين هيسرق من اوتك ومن ات عيالك ومن مستقبل احفادك ملايين نعم ولكن سؤال لما معنى اتصال يا شباب اتصال عليكم السلام عليكم وعليكم السلام والله خارج مرض الحمد لله بخير حال يسعدنا نحضرك يعني مقدم نقاهه الرحمه الله يرضى عليك ممكن تسمح بالله خاله اتفضل نهني الشاب اللي مقتل الطاغيه ما الله عليها ي... تسر يحفظهم ويحررهم و... ونتقدم بخالص العزاء من كثر وبالشات السعودي خاصه نعم وفات وليناهت نعم ونسأل الله ان يا حمر يا فيك انت عم تقدم ما الله يا يرسل انت تسمع دائما حياه كمان تبتسم دائما جزاك الله خيرا وادعو لنا لا تنسانا في دعائك الله يرضى عنكم بالنسبه للترشيح نعم ففي احنا عندنا طلبه المجلس الشورى وكذا داعي هو صار ف لا لا انتوا ده شرحني يا ربي بالدعوه تنسي بتقاطع مش فاهم مش عارفه ده الشيخ محمد حسان على منصب الرئاسه طيب طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا اما كون الشيخ محمد يترشح للرئاسه في مصر فهو رفض هذا رفضا كليا وقطعيا واحسب ان العلماء الذين وضع الله لهم القبول في الأرض قد رفع الله من مكانتهم فجعلهم في مكانه فوق هذه المناصب كلها العلماء صلاطين على القلوب الناس يأتون إليهم حبا الذي له سلطان على القلوب اعظم ولا شك من الذين يجمع لهم الناس بالشرط نهني الشعب الليبي بمقتل الطاغيه نعم انا اضم صوتي لصوتك ونعزي الشعب السعودي بوفاه ولي العهد انا اضم صوتي لصوتك واسال الله ان يجيرهم في مصيبتهم ويخلف عليهم خيرا منه معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ الحمد لله أنا... انت على الهوا واطى التلفزيون وكلمينه التليفون ايوه شيخ مصعد نعم لو لو سمحت انا عايزه بس اقول لحضرتك على حاجة قولي آه... انا بتصل على حضرتك بالتليفون بتاع حضرتك الشخصي نعم حضرتك ما بتردش علينا يعني حضرتك بتنس على ارقام وبنيل على طب هذا هل الضوء انا يا اختي الكريمه بلا مبالغه بلا مبالغه ممكن ياتيني في اليوم 1000 مكالمة وزياده 1000 مكالمه وانا انا لا احب المبالغات وزياده لما ارد على 100 مكالمه من 1000 يبقى انا عملت عمل خارق يعني لو كل مكالمه يا اختي الكريمه اتكلمت مع صاحبها 5 دقائق اضرب في 50 مكالمه بس مش في 100 يبقى وقت كثير ثم انا احتاج الى ما يحتاج اليه كل احد اذاكر اجلس مع ابنائي عندي محاضرات ممكن في اليوم الواحد يكون عندي محاضرتين يعني فقدر الامكان برد فاللي عايز تواصل يعني يتصل بعد الفجر ده انسب وقت برد فيه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله احمد من قطر السلام عليكم, عليكم, عليكم يا احمد السلام ورحمه الله وبركاته ازاي حضرتك الشيخ إزايك يا شيخ مصعب ازيك يا استاذ احمد الله يبارك فيك يا رب شيخ مصعب يعني انا علشان بس وقت البرنامج انا حابب بس اقول يعني لكل الدعاه كتروا كتروا عرفوا الناس مين هو الحاج صرا ابو اسماعيل عرفوا الناس مين هم الدعاه مين الناس اللي هم يمسكوا مصر يعني صار. انا حتى حتى الشيخ الحاج صرا ابو اسماعيل انا ش تحركاته بسيطه قوي يعني احنا بنعمل كل جهدنا والله بكلم الناس عليه في الشغل وفي الشوارع حتى لما بقى يعني لما انا اشارة عربية اقسم بالله بفتح شباك العربيه وبكلم الناس على حظ صراحه ابو اسماعيل علشان هو ده اللي احنا نامن نامن على روحنا معاه في مصر الله يكرمكم الله يكرمك يا شوف يعني انا يعني انا بتابعك من زمان من اكثر من 10 سنين الله يكرمكم وكثروا كثروا الدعوات على حال زرع ابو اسماعيل والد سنتين و ولد اخوان المسلمين ال ال ال احنا كنا بقى 30 سنه ال ال ال النظام السابق يعني يعني ما في كل الصوره بتاعه النظام في ناس كتير مش عارفه مين هم الاسلاميين الله ب... يكرمكوا يا جماعه حاضر. الله يا استاذ احمد ازيك من الاخير يعني هذا يكون لكن انا انا ادعم الشيخ والاخ الحبيب دكتور حازم صلاح ابو اسماعيل وكنت هذا منذ شهور في المساجد واراه من امن الاصلح او من أنسب الذين ترشحوا وهناك من يختلف معي في الراي لكن هذا قلته موجود على النت وقلنا هذا في المساجد لكن الان احنا داخلين على معركه غير معركه الرئاسه تماما يا احمد المع... النهارده احنا داخلين على انتخابات مجلس الشعب وقد تكون اخطر وأهم من انتخابات الرئاسه فاحنا كل ش... يعني امي بتقول كل وقت ولو اذان فصبر جميل يا احمد الله يرضى عليك السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل كيف موسى الحمد لله الله العظيم يبارك فيك وكفك بارد والله انا بتصل بس عشان يعني سمعت حضرتك انك دعاء الله أن يبارك لك فيها ويجعلها من الصالحات ويا معنا واياك واياها والمشاهدين في الفردوس الاعلى امين بارك الله فيك اتصال ولا لسانف السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضلي انا في حضرتك يا شيخ الحمد لله يا شيخ مصعد لو سمحت صلحت... انا كنت عايزه اسال حضرتك بالنسبه للمشاركه يعني نعم. حضرتك ما تقول هو لازم كل واحد هنا يروح يشارك في طيب انا فاته منتقدها يعني مش عارفه لو رحت هيشوفوا البطاقه بتاعتي فهو يعني الشيء ده يعني طيب مش عايزه اوفر الناس حاضر ماشي جزاك الله خير بارك الله فيك بتقولي انا اخته اشارك في الانتخابات نعم شاركي إذا وجدت المكان منضبط بالضوابط الشرعيه يعني في صف للنساء وبعيد عن أي شيء يمس النساء بسوء والقعده على الصندوق جوه واحده ست وعايزه تشوف في زاوية بعيده عن الرجال وجهك لتتاكد من الشخصيه فلا بس اما ان وجدتي على خلاف ذلك فالزمي بيتك والله اعلم واظن الامر يسير ان شاء الله السلام عليكم يا الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك يا الحمد لله بخير حال اذن كان الشيخ محمد اللي راصد يعني ان هو بيقدم للرياض اساله بيقولوا انه يعني, يعني في الله, في الله. الشيخ رد في حلقات كثيره الشيخ اعلن بنفسه منا الشيخ في مكانه وكل الدعاه الرموز والعلماء الكبار اعظم من هذه المناصب احنا بتقعد دعوه يا الشيخ يا نحن رجاله دعوه فيخرج مننا بقى احنا مش عايزين هو احنا عايزين الشيخ ده يعمل كل حاجه سوبر مان يعني كل المشاكل يحلها وكل الأزمات يفرج وكل شيء مش ممكن الناس لهم مواهب مش كل الصحابة كانوا خالد بن الوليد ولا كل الصحابه ينفعوا ابن عباس ولا ينفع سيدنا خالد يبقى في مكان ابن عباس ولا ابن عباس يبقى في مكان سيدنا خالد هذه مواهب وكفاءات وهبات